الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهده وصنته للمدين أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي وانتهينا من قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من أولي من الرسل وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام أما في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن بعض الأنبياء ونبدأهم بنبي عاصر إبراهيم عليه السلام نبي كان يعيش أيام إبراهيم عليه السلام بل هاجر معه من العراق إلى فلسطين ثم أرسله إبراهيم عليه السلام إلى بلاد سدوم عند ما يسمى اليوم البحر الميت أو بحيرة لوط قوم لوط يسمون المؤتفكح كما جاء لفظهم في القرآن وهم أخبثوا وأفجروا الأمم في ذلك الزمان بل فعلوا افعالا لم يفعلها احد قبلهم ابتكروا بعض المعاصي والذنوب والفواحش حصارت سنة في الناس بعدهم يتبعونهم ولهم الوزر لأنهم أول من بدأ بهذا قوم لوط أرسل الله عز وجل اليهم نبي الله لوط عليه السلام وهو ابن أخ إبراهيم الخليل أخ إبراهيم له ابن اسمه لوط عليه السلام ولوط هاجر كما ذكرنا من العراق إلى فلسطين ثم أرسله الخليل ويروى أن لوط لما أرسل إلى تلك البلاد جاءه أناس ينهبون أمواله وإفرقونه فأرسل إبراهيم عليه السلام جيشا إليه فدمرهم وأرجع الحق لوط عليه السلام المهم أن لوط مكث في هذه القريح يدعوهم أول ما بدأهم إلى التوحيد كل الأنبياء تبدأ بالتوحيد ثم يخفصون الذنوب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تأتي بها المجتمعات يبداون بالتوحيد ثم الأهم فالأهم وهكذا لوط عليه السلام رأى قومه بعد الشرك وبعد الذنوب راهم يفعلون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين فاحشة الكبرى يفعلون الفاحشة والعياذ بالله يركب الرجل الرجل فقال لهم لوط عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون كيف ردوا على لوط عليه السلام؟ هل استجابوا له؟ هل آمنوا به؟ كانوا من أخبث الناس وافجرهم كانوا يأتون المنكر في مجالسهم وفي ناديهم يفعلون الفواحش أمام بعضهم والبعض والعياب بالله فجور ومجاهرة وففق الواحد منهم لا يستحي أن يفعل الفاحشة التي تأنف عنها البهائم والحيوانات ولا أشكل أنعام بل هم أضل حتى الحيوانات ما وصلت إلى هذه الخسة التي وصل إليها قوم لوط يقول لهم نبيهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين وهم يسخرون عليه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 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يفعلون الفواحش ودوط عليه السلام ينصحهم ويذكرهم ويعلمهم أن هذه تخالف الفطر وتخالف العقول أنتم اعتديتم على شرع الله وعلى فطرة الله وعلى دين الله وعلى خلق الله افعلوا فقط هذا مع النساء بزواج شرعي حلال مباح تعرفون كيف ردوا على لوط عليه السلام ولم يكن هناك رجل مؤمن في القرية غيره لم يؤمن به أحد فردوا على لوط عليه السلام وقد امنت به فقط ابنتاه قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لإن لم تنتهيا لوط لتكونن من المخرجين هل انتهى لوط عليه السلام بل ظل يدعوهم وصبر في دعوتهم يدعوهم إلى الفضيلة ويدعونه إلى الرذيلة يدعوهم إلى العفة إلى الطهارة إلى الصلاح إلى النقاء وهم يدعونه إلى الفواحش وإلى الرذيلة ثم قالوا له مهددونه إذا ما وقفت عن هذه الدعوة وعن امرك بالمعروف ونهيك على المنكر نخرجك من البلد إبعاد تسفير طرد من البلاد وهذا يفعل في هذا الزمن كثير مع بعض الدعاه إلى الله عز وجل يفعل هذا الأمر كثير يطردون من البلاد لماذا؟ ما جريمتهم؟ ما ذنبهم؟ ذنبهم فقط انهم يدعون إلى الله ذنبهم فقط أنهم يدعون إلى العفه إلى الطهارة يدعون إلى الصلاح يدعون إلى الفضيلة، يدعون إلى هذه الأمور النقي الطاهر، ومع هذا ذنبهم هذا فقط، ومع هذا يقابلون بالطرد، بالسخرية، بالسجن، بالإبعاد، بالتسفير، ولهذا قالوا ليوط عليه السلام، أخرجوا آل لوط، اطردوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون ثم ظل يدعوهم إلى الله عز وجل وينصحهم ويدكرهم لكن وصلوا إلى درجة يقولون لا نريد هذه الدعوة لا نريدها إذا ما سكت يا نوط إذا ما سكت فإننا سوف نطردك من البلد. ثم أخر يستهزئون عليه يقولون له أنت سنوات طويله تقول لنا عذاب الله وعذاب الله والرجس سوف يأتيكم والعقوبة سوف تنزل عليكم ما راينا شيء نحن نرتكب هذه الأمور التي تسميها فواحش منذ سنوات منذ دهور وأنت تعدنا بعذاب الله ما شدنا شيء ما رأينا شيء فقالوا له ائتنا بعذاب الله ائتنا بعذاب الله إن من الصادقين هنا لوق عليه السلام بدأ يدعو عليهم وبدأ يستعجل العذاب عليهم حتى يتخلص من أولئك الناس الذين أكثروا في الأرض الفساد الذين فعلوا فواحش ما فعلها أحد من العالمين قبلهم ما سبقهم بها أحد من العالمين فحشة حتى الحيوانات تأنف عنها حتى الحيوانات تتأثف منها والعياذ بالله فإذا بلوط عليه السلام يحفظ ابنته حتى زوجته كانت خبيثة كانت كافرة كانت تدل الناس على الضيوف وكان إذا مر ضيوف بالمدينة بمدينة تدوم كان لوط عليه السلام يحجزهم إذا كانوا رجالا يحجزهم في بيتي حتى لا يراهم أحد حتى لا يرتكبوا الفاحشه بهم فكان يخبئهم ثم يخرجهم سرا من المدينة فهددوا لوط عليه السلام قالوا له ننهاك عن هذا الفعل لا تستقبل ضيفا من الضيوف أبدا ولا تسمح لأحد أن يأتي إلى بيتك فإن فإننا سوف نخرجك إنا سوف نقتلك سوف نفعل وسوف نمكر بك لا نسمح لك يا لوط أن تبعد الرجال عنا أنت تعلم ماذا نريد من الناس وفي هذه الاثناء كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وهم ذاهبون لتدمير قوى لوط فإذا بهم يبشرون إبراهيم وزوجته بإسحاق ثم وراه إسحاق يعقوب فقال لهم إبراهيم عليه السلام بعد أن بشروه قال كما خطبكم أيها المرسلون ما الذي جاء بكم يروى أن الملائكه كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل أفضل الملائكة جبريل سيد الملائكة عليه السلام قال ما خطبكم قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومه عند ربك للمسرفين كل حجر مكتوب اسم صاحبه عليه نضربه ونسلغ به رأسه ونكثر به رأسه فابراهيم الآن يجادلهم نحن ينتظروا عليهم ربما يؤمنون وربما يتوبون وربما يرجعون فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليب أواح منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جام ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قال إبراهيم عليه السلام قال تهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال مئتين تهلكون قرية فيها مئتين مؤمن قالوا لا ما نهلك قال تهلكون قرية فيها أربعين مؤمنا قالوا لا قال تهلكون قرية فيها أربع عشرة مؤمنا قالوا لا قال أتهلكون قرية فيها مؤمن واحد قالوا لا فقال إبراهيم عليه السلام انظروا لرحمته قال إبراهيم عليه السلام فإن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها نحن نعلم أن لوط في هذه القرية وابنتاه في هذه القرية سوف نجي الذين امنوا نسجل الذين آمنوا فقط ينزل العذاب وينزل العقاب على الذين كفروا على الذين اسرفوا على الذين فجروا على الذين يرتكبون التواحش ويعلنون بها سبحان الله أمر عجيب كان التاريخ يعيد نفسه اليوم صار الدعاء إلى الله عز وجل متهمون صاروا إرهابيين صاروا متنطعين صاروا متخلفين صاروا رجعيين يذجوا بهم في السجون ويقتلون ويبعدون ويطردون ويذمون ويسبون ويشتمون أما دعاة الرديح الذين يريدون أن يسمحوا بالشهوات بالرذائل الذين يأتون بالمغنيات بالمسكرات بالعاهرات بالداعرات الذين يفتحون أبواب الشهوات على مصراعيها، هم قادة الامه هم الحكماء هم النجباء سبحان ربي العظيم كان التاريخ يعيد نفسه كأن الذين كانوا يقولون للوب صاروا الآن يتبجحون أخرجوهم من قريتكم ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون الله أكبر صارت الطهارة، صارت الفضيلة، صارت العفة جريمة حتى في هذا العصر والعياذ بالله الملائكة لا على صوره بشر على صوره شباب حتام من أجمل الشباب صورة ومنظرا جاءوا الى قرى لوط فوجدوا لوط عليه السلام يقال لوط يقال ابنته عند طرف المدينة يعمل فاذا بهم يرونه فقال ما الذي جاء بكم ظن انهم عابر سبيل قال ما الذي جاء بكم قالوا نحن ضيوف جئنا ننزل في هذه المدينة نحن ضيوف عندك ماذا يفعل لوط عليه السلام والان نبي وهو صاحب الكرم والضيافه فاخذ يمشي معهم وهو يقول لهم والله والله يا قوم ما أعلم حتى على وجه الأرض أهل بلد اخبث من هؤلاء من هذه البلد ما أعرف اخبث منهم كانه يريد أن يقول لهم يعني لا تنكثوا في هذه البلد اخرجوا هو خائف الآن من الذي سوف يحصل شباب وحسان ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم, بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب هذا يوم شديد هذا يوم شره عظيم مستقير ما الذي سوف يحصل يريد أن يصرفهم وهم مصرون على أن يضيفهم لوط عليه السلام أرادوا أن يقيموا عليهم الحجح أرادوا قبل أن يهلكهم ينظروا فلازالوا على فجورهم على غيهم فلما دخل عندهم أدخلهم البيت أغلق الباب حتى لا راهم احد من هم إنه جبريل ميكايل إسرافيل سياد الملائكة فلما اغلق الباب رأتهم من زوجة لوط عليه السلام وكانت خبيثة كافرة فأسرعت وخرجت وأخبرت القرية بأن هناك شباب ضيوف حسان عند لوط فغضب الناس وجاءوا مستبشرين وجاءوا مسرعين وانظر لفظ القرآن يهرعون يدفع بعضهم بعضا يتراكبون يسرعون كأنهم وجدوا طيدا ثمينا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات طرقوا عليه الباب يا لوط نحن أعلم من عندك في الداخل أخرجهم من عندك ففتح الله قال ماذا تريدون قالوا أنت تعلم ماذا نريد يا لوط ألم ننهك عن العالمين ألم نقل لك ألا تحجز ضيفا عندك ألا تبعد الرجال عنا ألم نهددك يا لوط ألا تسمع الكلام عنه ألا تعرف أننا نريد هؤلاء الرجال لما تصمعوا هذا لما تفعل هذا فإذا بلوط عليه السلام ينصحهم ببنات القرية قال هؤلاء النساء في القرية زوجاتكم البنات اللواتي عندكم هؤلاء مثل بناتهم تزوجوا تزوج البنات من نساء القرية إياكم إياكم والذكور قال يا قوم قال يا قوم هؤلاء بنا فيهن أطهر لكم فاتقوا الله لا تخزون في ضيفي أليس منكم أجل رشيد ما في واحد منكم عاقل القرية كلها خلت، ما رجل واحد عاقل ما في واحد حليم رشيد عاقل عنده مسكه عقل كلكم مجانين كلكم لا تفهمون سبحان ربي العظيم قرية بأكملها لم يؤمن بها رجل واحد أي خبث فيكم وأي فجور عندكم فردوا على لوط عليه السلام انظروا إلى الخب في الحديث قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وإنك لتعلم ما نريد أنت تعلم أننا لا نرغب بالنساء خلاص امتلعت شهوتهم مع النساء والعياب بالله هذه عقوبه أنزلها الله عز وجل عليهم في الدنيا قبل الآخرة أنه خلط ما يشتهي النساء فقط يريد الذكران والعياب بالله فإذا بنوط يرد عليهم يقول قال لو انني بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد يقول نبي عليه الصلاة والسلام ارحم الله لوقا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يأوي إلى الله قيدا به أرفع يديه يا الله عز وجل يدعو عليهم وكأنهم سكارا كأنهم سكارا مستبشرين يهرعون يتدافعون يتجمعون حول البيت ما بال هؤلاء المجانين ما يريدون وماذا يطلبون لا تخزوني في ضيفي لا تفضحوني في ضيوفي أنت تعلم ماذا نريد يا لوط أخرجهم أخرجهم نحن ننتظرك الآن أخرجهم وإلا دخلنا عليك لعمرك إنهم, لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون إنها فكرة في الشهوة بعض الناس إذا وصل إلى درجة من الشهوة كالحيوان كالبهيمة بل الحيوان أفضل منه كثيرا لا يعرف ماذا يصنع فأنه فكران من شدة وغلبة الشهوة على عقله فإذا به يرفع يديه إلى الله ويأوي إلى ركن شديد فإذا بالرجال الشباب الحسان يخبرون لوطا عليه السلام نحن اردنا ان نقيم عليهم الحجة يا لوط نحن لسنا بشرا نحن ملائكة الرحمن جل وعلا قالوا يا لوط يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ابتعد ابتعد يا لوط ابتعد عن الباب فهذا دورنا وجاء وقتنا الآن خرج عليهم من؟ جبريل عليه السلام هم يظنونها الآن شاب حسن الوجه جميل فإذا بجبريل عليه السلام يضربهم بطرف جناحه طرف الجناح فقط فإذا القوم المتجمعون عند البيت كلهم أعمى الله ابصارهم صاروا عميانا حتى يقولون في بعض الروايات أن مكان الأعين ذهب لا يوجد حتى أعين في وجوههم ولقد راودوه عن ضيفه فطمتنا فطمثنا أعينهم فدوقوا عذابي ونذر صاروا عميانا فذهبوا وهم لا يرون وهم يقولون للوط عليه السلام يقولون له موعدنا في الصباح موعدنا في الصباح الآن لا نرى يا لوط ولكن إذا جاء الصباح فهو موعدنا فإذا بالملائكه يقولون للوط عليه السلام فأسرب اهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أطابهم إن موعدهم الصبح قال لوط لم تنتظرون حتى الصباح الآن الآن ما ينتهي الأمر فقالوا له أليت الصبح بقريب فإذا به في الليل في السحر نجيناهم بسحر خرج لوط عليه السلام ومعه ابنتاه خرجت الليل فتبعتهم يقال في بعض الرايات ان زوجته تبعتهم فلما سمعت بالعذاب التفتت والله عز وجل قال لا يلتفت منكم احد لكنها التفتت فاصابها العذاب فاذا بهم يخرجون في الليل فلما اشرقت الشمس فلما جاء امرنا فلما جاء أمرنا من الذي حصل جاء جبريل عليه السلام إليهم سبع مدن سبع قرى قيل أربعة آلاف بيت لم يؤمن فيها إلا بيت واحد حتى هذا البيت لم يؤمن به كله رجل لوط عليه السلام مع ابنته فقط فإذا بجبريل يرفع المدن والقرى كلها بطرف جناحه حتى اوصلهم إلى السماء الدنيا فسمعت الملائكة صياح بيكح وسمعت نباح الكلاب ثم أنزلت عليهم حجارة من السماء كل حجر مسجل عليه اسم صاحبه يضربه على رأسه فيطبخ رأسه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل موضود مسومة من ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإذا بهم تأتيهم صيحة وحجارة وانقلبت القرية على من فيها ثم نزل عليهم مطر وامطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين ثم طارت مكانهم بحيرة, بحيره ممتنه لا ينتفع بمائها وطريقهم الى الان مسلوك الى الان يمر الناس عليه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون ليس هذا فقط بل قال الله عز وجل ان هذا هو جزاء كل امه من الامم تفعل فعلهم اتعلمون ان الان في اوروبا وامريكا الشذوذ قد انتشر وان الزواج رجل من رجل و من امراه يعقد الان في المحاكم بل ان قساوستهم يبيحون لهم هذا ويعقدون هذا الزواج بل الجيش الامريكي قد امتلئ فيه الشذوذ والعياذ بالله والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذه نهاية أمة من الأمم فجرت وعملت الفواحش وأسرفت بالذنوب والمعاصي وهكذا عاقبها الرب جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم ثم جاء بعد لوط عليه السلام نبي الله شعيب وأرسل إلى مدينة مدين وهو أحد الأنبياء العرب ومدين مكانها قريب من بحيرة لوط وهذه الأرض المباركة التي أرسل إليها الأنبياء فهذه الجزيرة العربية وبلاد الشام هذه موطن ومحط نزول الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل لنا وشعيب عليه السلام يسمى من فصاحته وبلاغته يسمى خطيب الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى قرية أو مدينة مدين وكان فيها كفار مشركون يعبدون غير الله عز وجل وكان لهم جرائم أخرى كانوا يقطعون الطريق على الناس ويغشون في التجارات ويخفون الماره وكان يبخسون النكال والميزان وإذا مر اناس عليهم في الطريق قطعوا الطريق وأخذوا المعشار ضريبة ضريبة ياخذونها على الناس إذا مروا على طريقهم ظلما وبهتانا وقهرا وهم فرحون بهذا مستبشرون بانهم ينهبون اموال الناس وياخذونها ظلما اما اذا جاء احد يشتري منهم فانهم لا يعطونه كل حقه وإذا جاءوا يشترون من الناس فانهم يأخذون الحق كاملا واكثر فجاءهم نبي الله شعيب عليه السلام فقال لهم يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم يعني هذه الآيات وهذه البينات كلها جاءتكم من الله عز وجل اعبدوا الله اتقوا الله عز وجل لما تصنعون كل هذا لم تفعلون هذه الجرائم لم تعبدون شجرة كان عندهم شجرة اسمها الأيكة يعبدونها من دون الله عز وجل وليس بعد الشرك وبعد الكفر ذنب هذا أعظم الزنور. وهذه أكبر الذنوب والمعاف إن الله لا يغفر أن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا أول قضية دعا إليها الأنبياء والرسل قضية لا إله إلا الله ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هي قضيه الكبرى ثم بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك أخذ ينهاهم عن هذه البيوع وهذه الأفعال المحرمة فقال لهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفتدوا في الأرض بعد يطلافها وكأن الآن أعظم جريمة عندهم بعد الشرك عندهم القضايا المالية والتجارية والاقتصادية وسبحان الله الله عز وجل ذكر لنا بعض الأنبياء لم يذكر كل الأنبياء هم 24 ألف كما جاء في بعض الغوايات ذكر الله عز وجل لنا بعض الأنبياء وجعل لكل نبي ميزه فلوط عليه السلام مثلا أرسل إلى قوم تميزوا بالفواحش والمنكرات الأخلاقية وشعيب عليه السلام أرسل إلى قوم تميزوا بالنهب التجاري والجرائم الاقتصادية وما أكثرها في هذا الزمن والعياذ بالله فما انتشار الربا إلا نوع من هذه الأنواع من نواع الظلم نواع القهر والاستبداد ليكون المال دولة بين الاغنياء من الناس فقط عند زمرة من الناس وبقية الناس فقراء عالة مساكين يتكففون الناس لا ليس عندهم حتى لقمة العيش يصبح الناس غني فاحش الغنى غنيا فاحش الغنى ويصبح للبقية فقراء هكذا الآن كثير من القراء حتى بعض البلاد الإسلامية والعياذ بالله انتشر فيها البيوع المحرمة هذا الربا وهذا النجش وهذا الكذب وهذا التدليس وهذا الميسر وغيرها من أنواع البيوع المحرمة شعيم عليه السلام ينهاهم تقول الله ثم بعد هذا كله أيضا تقطعون على الناس طريقهم وتمنعونهم إلى المرور وتأخذون عليهم الضرائب لمجرد فقط لمجرد مرورهم في أراضيكم ودخولهم إلى حدودكم لم تصنعوا لهم شيئا ولم تقدموا لهم أي خدمة فقط بمجرد أنهم مروا ودخلوا إلى بلادكم تاخذون عليهم الضرائب ولا تقعدوا بكل طراء ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قطع الطريق وتقدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ثم قال لهم يعيد مرة أخرى أنني أخاف عليكم إذا استمر الوضع على ما هو عليه واستمر الربا والغش بالتجارات وتقفص الميزان والمكيال أخاف عليكم من ينزل عليكم عذاب الله عز وجل ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ثم قال لهم أرأيتم هذه الأموال لأن بعض الناس إذا قيل له اتق الله كف عن الربا ابتعد عن الحرام لا تغش الناس لا تكذب في البيوع والتجارات يقول لو فعلت هذا ما جاءني شيء من الربح ماذا أحصل ما, ما أستطيع أن أعيش لم يبقى لدي من المال إلا القليل هذا القليل ايها الأخ الكريم هو الذي فيه البركة لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربط صدقات الربا وإن كان كثيرا يمحقه الرب جل وعلا لا بركة فيه والحلال وإن كان قليلا فالخير والبركة فيه لهذا قال لهم شعيب بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير فبرز من برز العلمانيون القدماء في زمن شعيب عليه السلام برز اناس عندهم منطق العلماني أن الدين له مكان والتجارة والبيع والاقتصاد له مكان آخر الدين ما يتدخل في البنوك في الشركات في الاقتصاد في الأموال دينك تريد أن تدخله في هذه الأمور ابتعد بدينك عن هذا فقط صلي وصم وجلس في المسجد ولا تتحدث عن هذه الأمور الاقتصاديه في اجتماعي ابتعد عنها فقط صلي وصم فقالوا لشعيب قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك وصلاتك رمز عن دين يعني دينك هذا الذي يتمثل بهذه الصلوات وهذه العبادات تتدخل في هذه الأمور وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء دينك تدخل حتى بأموالنا باقتصادنا بتجاراتنا ببنوكنا بهذه الأمور لا لا لا دينك فقط في المسجد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ثم استهزؤوا إنك لأنت الحليم الرشيد مثل ما يقولون صليح أنك عاقل صليح تفهم تقول هذا الكلام كأنهم يريدون ضدها استهزاء بشعيب عليه السلام أخر ينصحهم يذكرهم ويقول لهم انظروا إلى الأسلوب الحسن وانظروا إلى الأسلوب اللطيف قال يا قوم أرأيتم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه إذ حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما انهاكم عنه لان الداعيه اذا لأن خالف الناس الى ما يدعوهم اليه اذا نهاهم عن الربا واكل الربا اذا نهاهم عن الفحش وبدا يفحش فان الناس لا يقبلون دعوته تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ولهذا شعيب عليه السلام كان مقتصرا على الحلال ويقول ارايتم الرزق الذي عندي صحيح انه قليل لكنه رزق حسن اكتفي به ولن اخالفكم الى ما انهاكم عنه لنفعل الذي تفعلون إن أريد إلا الإصلاح ما ومع هذا فإنني لا أعتمد على نفسي ولا اتجه إلى قوتي وحولي وقدرتي وأتباعي اكن عند أتباعي للضعاف والفقراء والمساكين وما توفيقي إلا بالله عليه توكل عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربي العظيم كل الأنبياء هذا فلاحهم وهذه عقيدتهم على الله توكلنا عليه توكلت إني توكلت على الله وهذا سوف نتلقى قصة موسى عليه السلام لما قال قومه لم مدركون قال كلا إنما يا ربي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار بكى أبو بكر قال ما ظنك بإثنين الله ثالثهما الله ثالثهما وإبراهيم لما وقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل كل الأنبياء سلاحهم عقيدتهم انه التوكل على الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب اصر قومه على هذا الفجور وهذه المنكرات وعلى ظلم الناس وعلى البطش بالفقراء وعلى سلبهم اموالهم وعلى أن يكون هناك طبقة غنية ثرية فاحشة الغنى والثراء والناس غيرهم فقراء مساكين إلى متى يظل الحال على هذا فإذا بهم فإذا بشعيب عليه السلام يخوفهم قليلا ربما يرتدعون قال لهم ويا قوم لا منكم شقاق أي يصيبكم لا يحملنكم عداوتي وبغضي أن يصيبكم العذاب القضية ليست شخصية يا قوم ليست القضية أنا وأنتم إما أنا وإما أنتم لا أنا بشر انا سوف اموت يوم من الايام ولكن اذا نزل عذاب الله ماذا تصنعون انتم الان لا تحاربوني انا انتم تحاربون الله عز وجل ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم, أن يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح وكان الناس يتناقلون اخبار قوم نوح كيف اهلكوا بالطوفان واخبر قوم هود كيف اهلكوا بالريح البارد العاصف واخبر قوم صالح كيف اهلكوا بالصيحه واخبر قوم لوط كيف دمرهم الله وقلب قراهم وكانت قوم لوط قريبه منهم زمنا ومكانا مجا قريبه من محيره لوط من من من البحر الميت من قرى سدوم وكذلك الزمن ليس بعيد عنهم فقد يعني ارسل اليهم شعيب بعد زمن قليل من بعثه لوط عليه السلام فإذا به يذكرهم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ثم مع هذا أخذ يفتح لهم باب الرجاء ويرغبهم نعم عذاب الله ينزل لكن لا زرت التوبة مفتوحة واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود رأيتم بلاغه أقصح من هذه بين الترغيب وبين الترهيب بين دعوتهم وبين الانكار عليهم ما ترك لهم شبهة إلا ورد عليها ما ترك لهم منكرا إلا وبينه لهم بأحسن وأطفح الأساليب وكريتون إلى شعيب كلما ذكرهم قالوا ما ندريش تقول ما نفهم كلامك وهو بليغ فصيح ومع هذا يستهزئون عليه يقول ما نفهم الذي, الذي تقول هذا الذي تقول نحن لا, لا ما نفهم ما نفن أنت رجل تتكلم بلسان آخر بلغة أخرى قالوا يا شعيب ما نبقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا يعني مع هذا بدأوا يهددونه يقولون يا شعيب فرع انت رجل ضعيف وأتباعك ضعاف فقراء نحن أنتم ما تعجزوننا نستطيع أن نقتلك أن نقتلك أنت وأتباعك نحن إن أن تصمت عن هذه الدعوه وإلا تعد ماذا نقنع لك يا شعيب وبدأ يهددونه يقول لولا لولا قبيلتك وكان شعيب عليه السلام بعد لوط الله عز وجل ما اوحى وما بعث نبيا الا وكانت منعة من قومه لان لوط ما كان عنده منعه ما ارسل الله نبيا بعد لوط الا وجعل له منعه في قومه قال يا شعيب لولا قبيلتك لولا قرنائك لولا ارحامك فتعرف ماذا فعلنا بك لحفرنا لك حفرة ورميناك بالحجارة حتى المو وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز هل قال شعيب عليه السلام الحمد لله ان عندي قبيله وعندي اقرباء وعندي جماعه يمنعون الناس علمي لا شعيب عليه السلام لا يذهب بقومه لا يذهب باقربائه إذا ما كانوا يؤمنون بالله فانه لا يبه بهم أبدا فإذا به يرد عليهم يقول سبحان الله الآن اخوفكم بالله بعذاب الله تقولون جماعك تقولون أقربائك تقولون رهطك سبحان الله العظيم أهددكم بعذاب الله بقوة الله بقدرة الله وأنتم تقولون رهطك فإذا به يرد عليهم غاضبا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط الوثير الآن زادت والحدة اشتدت والناس الآن يغلون ماذا يفعل هذا الرجل إنه يفسد الناس علينا إنه يثور علينا الضعفاء المساكين الفقراء كأنه يثيرهم علينا كأنه يقلب الأمور علينا ماذا يفعل هذا الرجل ليس هناك حل إلا أن طرده سلوب الطرد سلوب الإبعاد هذا قديم ليس حديث يظن بعض الناس اليوم سهل أن يطرد الدعاه لا مهما طردهم فإنهم يذهبون في أرض الله يدعون إلى الله عز وجل الداعية لا يستطيع عليه بشر في الأرض ابدا إن قتلوه فهو يريد الشهادة وإن تجنوه يختلي بينه وبين الله وإن طردوه يتجول في الأرض يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله قال الملو الذين تكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو شرط واحد أو لتعودن في ملتنا سبحان الله يقول إما أن ترجعوا الى ديننا إلى الشرك إلى الضلال والا نطردكم من القرية مساكين مجانين ما, ما يفهمون ما غاية شعيب عليه السلام وأتباعه قال لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم, إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا علق الأمر والثباث على الله عز وجل الله أكبر والله إن فير الأنبياء كل جملة وكل كلمة فيها دروس وعبر فيها مواعب وذكرى يقول لن نرجع إلى دينكم ثم قال إن يشاء الله يعني الأمر كله معلق بمشيئه الله يقلب القلوب حيث يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ثم بدأ يدعو عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الفتح العذاب ينزل عليهم النصر للمؤمنين وأن تخير الفاتحين الآن شعيب عليه السلام قال اعملوا على مسانتكم إني عامل كل واحد يعمل ونرى العاقبة لمن وأخذوا يتجولون بين الناس يحرضون ويثيرون الضعثاء المساكين يقولون لهم إذا اتبعتم شعيب سوف نفعل لكم ونفعل يهددونهم وينذرونهم ويخوفونهم من الأغنياء الكبراء القادح علية في القوم يأتون إلى الضعفاء أتباع شعيب أتباع الأنبياء يقولون لهم إذا اتبعتم شعيب سوف نفعل لكم ونفعل وقال الملو الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فإذا بشعيب يدعو عليهم قالوا له إذا زعمت أن هناك علاء ادل علينا العذاب الآن نريد أن نرى عذاب الله أنت ساحر أو مسحور وأنت بشر مثلنا وأنت كاذب أين عذاب الله الذي تزعم قطع علينا الآن إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فدعا عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين فأصابهم حر شديد حر, حر شديد وقحر فإذا بهم يرون سحابه من بعيد خارج المدينة قالوا نذهب إلى هذه السحابه لنرى الظلة تحتها نتمتع بالظل فتجمع القوم كلهم فقط الكفار وبقى المؤمنون في المدينة تجمعوا تحت ظل هذه السحابة فلما تجمعوا كلهم تحتها يرجون البعد عن الحر يرجون النجاة من الحر الشديد فلما نزلوا تحت السحابة فإذا بالسحابه ترميهم بشار وإذا الأرض من تحتهم ترجف وإذا بهم يسمعون صيحه أزهقت أرواحهم كلها وأسكتت حركاتهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم شرارة ونار ينزل من تلك الظلة والأرض ترجف من تحتهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ثم سمعوا صيحة أزهقت أرواحهم جميعا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لم يبق في دارهم أحد من الذين كفروا إلا وأخذته الصيحة ورجى الله عز وجل شعيدا والذين آمنوا فجاء إليهم ينظر إلى جثفهم ينظر إلى القتلى ينظر إلى الاموات ينظر إلى الجيس فإذا به يتولى عنهم ويقول فتولى عنهم وقال يكلمهم وهم اموات ويسمعون وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين لما أحزن ولما أتضايق وأهتم وأغتم لقوم كافرين قطع الله دابرهم نبي الله إسماعيل كان في الحجاز في مكة مكة مدة من الزمان ثم توفي فيها وكان يخدم ويطوم على رعاية بيت الله الحرام يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود إبراهيم عليه السلام جعل الله عز وجل في ذريته النبوة فما كان لوط ولا شعيب ولا اسماعيل ولا اسحاق الا من ذريه ابراهيم فاسماعيل واسحاق ابناء من ابراهيم عليه السلام اسحاق ولد له يعقوب عليه السلام وصار من ذريه اسحاق كل أنبياء بني اسرائيل من ذريه اسحاق أما اسماعيل فلم ياته من ذريته إلا نبي واحد وهو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو خير الأنبياء والرسل وصف الله عز وجل اسماعيل فقال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه والذكا وكان عند ربه مرضيا وكان يتعلم الرمي بالنبال ويستعد للجهاد دوما وقالوا أنه أول من روض الخيل وركبها في سبيل الله عز وجل إسماعيل أبو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذريته خرج محمد عليه الصلاة والسلام توفي في مكة ودفن مع أمه هاجر في الحجر أما إسحاق عليه السلام فكان في فلسطين لما توفي أبوه إبراهيم عليه السلام دفن بالخليل في فلسطين ثم إسحاق عليه السلام كبر وولد له يعقوب عليه السلام والعيس او العيس الذي من ذريته أتى الروم كما يسمون الرومان اما اسحاق قال الله عز وجل فيه وبشرناه باسحاق وبشر الله ابراهيم وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين سافر اسحاق عليه السلام مرة أخرى إلى العراق موطن وأصل أبيه إبراهيم عليه السلام فسافر إلى العراق وجلس فترة من الزمن حتى كبر فصار خلاف بين العيس وبين يعقوب فسافر يعقوب عليه السلام إلى خاله في حران فجلس هناك فترة من الزمن فتزوج ابنتيه وكان مباحث في شرعهم فتزود ابنتيه كل واحد بعد سبع سنين تزود الأخرى فأنجب له أولاد روبيل وغيرهم حتى جاء له ابن من أجمل الأبناء سمي يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل شطر الحسن فيوسف هو ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن يوسف عليه السلام ويعقوب رجع مع ابنائه الاثنى عشر مرة أخرى إلى عين إلى العراق إلى أخيه العيس وجلت هناك ثم رجع يعقوب عليه السلام مرة أخرى وبنى بيت إيل يعني بيت الله وهو بيت المقدس بناه في فلسطين ونذره لله عز وجل الا يعبد فيه إلا الله جل وعلا بل إن يعقوب عليه السلام حصلت له قصص وأحداث مع ابنه يوسف عليهم السلام ما الذي حصل وما الذي جرى لي ليعقوب عليه السلام مع ابنه الجميل الذي أوتي شطر الحسن يوسف عليه السلام قصة جميلة من أروع وأجمل وأعظم القصص في القرآن التي سماها الله عز وجل أحسن القصص هذا موعدنا في الحلقة والدرس المقبل إن شاء الله